هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسلهم معكم حتى تؤتون موفقا من الله لتأتنني به إلا أن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 من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون 119. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يؤني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن ما أكثر الناس لا يعلمون. قَالَنَا ادْخُلُوا عَلَيْنَا فَسَأَوَ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ